رفع صوت التأوه وأعلن أن يترك روحه بيد أبيه فتحركت الخلائق لتبكيل وحيد الآب ارتعبت الأرض ارتعشت المسكونة ناحت الصخور واستغاثت الجبال مالت أعملة العالم لتسقط على ساكنها فسندها المسيح الذي هو قوة الرب الرب حرقت الأرض لتهرب فمسكها بقوته لألا تسقط اظلمت الشمس وهرب النور هرب النهار ودخل الليل وقام وسط الظهر ليسطر الملك الذي عراه الصالبون الشمس أغمضت عينيها حتى لا ترى خالقها مكشوفا مدينة الأموات سمعت الصوت وارتعبت أساساتها فأطلقت صراح ساكنيها صعد صوته إلى العلو وأطفأ كل الأنوار نزل إلى الهاوية وأصعد الأموات من الهلاك شط حجاب الهيكل ليعلم الكل أن رئيس الأحبار قد مات وأخيرا سقطت حبة الحنطة الحق الحق أقول لكم إن لم تطح حبة الحنطة في الأرض وتموت فهي تبقى وحدها ولكن إن ماتت تأتي بثمر كثير